بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع عشر من مجال السماع كتاب الروح للإمام أبا عبد الله محمد بن أباكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وأما المسألة العشرون وهي هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغيران؟ فاختلف الناس في ذلك فمن قائل إن مسماهما واحد وهم الجمهور ومن قائل إنهما متغيرا ونحن نكشف صدق المسألة بحول الله وقوته فنقول النفس تطلق على الأمور أحدها الروح قال الجوهري النفس الروح يقال خرجت نفسه قال أبو خراش نجى سالم والنفس منه بشذقه ولم ينج إلا جفن سيف ومئزارة أي بجفن سيف ومئزر والنفس الدم يقال سالت نفسه وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مت فيه والنفس الجسد قال الشاعر نبئت أن بني سحيم أدخل أبيتهم تامور نفس المنذر والتامور الدم والنفس العين يقال أصابت فلانا نفس أي نفس أي عين قلت ليس كما قال بل النفسها هنا الروح ونسبة الإصابة إلى العين توسع لأنها تكون بوسطة نظر المصيب والذي أصابه إنما هو نفس العائن كما تقدم قلت والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها كقوله تعال فسلموا على أنفسكم وقوله ولا تقتلوا أنفسكم وقوله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وقوله كل نفس بما كسبت رهينه وتطلق على الروح وحدها قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة وقوله أخرجوا أنفسكم وقوله ونهى النفس عن الهوى وقوله إن النفس لأمارة بالسوء وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتكون وسمى ذلك روحا لما يحصل به من الحياة النافعة فإن الحياة بدونه لا تنفع صاحبها البتة بل, حيوان... بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة وسميت الروح روحا لأن بها حياة البدن وكذلك سميت الريح لما يحصل بها من الحياة وهي من ذوات الواو ولهذا تجمع على أرواح قال الشاعر إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لمسراها على كبتي بردى ومنها الروح والرياح والاستراحة فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها وسميت نفسا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفها وإما من تنفس الشيء إذا خرج فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفسها ومنه النفس بالتحريك فإن العبد كلما نام خرجت منه فإذا استيقظ رجعت إليه فإذا مات خرجت خروجا كليا فإذا دفن عادت إليه فإذا سئل خرجت فإذا بعث رجعت إليه فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات وإنما سميت دم نفسا لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس وأن الحياة لا تتم إلا به كما لا تتم إلا بالنفس فلهذا قال تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيله ويقال فاضت نفسه وخرجت نفسه كما يقال خرجت روحه وفارقت ولكن الفيضة الاندفاع وهلة واحدة ومنه الإفاضة وهي إذا دفع باختياره وإرادته، وفاض إذا دفع قسراً وقهراً، فالله سبحانه هو الذي يفيضها عند الموت، فتفيضه. فصل، وقالت فرقة أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوف، الروح غير النفس، قال مقاتل ابن سليمان، للإنسان حياة وروح ونفس، فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء، ولم تفارق الجسد، بل تخرج كحبل ممتد له شعاع، فيرى الرؤية بالنفس التي خرجت منه وتبقى الحياة والروح في الجسد فبه يتقلب ويتنفس فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين فإذا أراد الله عز وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خرجت وقال أيضا إذا نام خرجت نفسه فصعدت إلى فوق فإذا رأت الرؤية رجعت فأخبرت الروح ويخبر الروح القلب فيصبح يعلم أنه قد رأى كيت وكيت قال أبو عبد الله بن منده ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس فقال بعضهم النفس طينية نارية والروح نورية روحانية وقال بعضهم الروح لا والنفس ناسوتية وإن الخلق بها ابتلي وقال الطائفة وهم أهل الأثر إن الروح غير النفس والنفس غير الروح وقوام النفس بالروح والنفس صورة العبد والهوى والشهوة والبلاء معجون فيها ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه فالنفس لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياها والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها وجعل الهوى تبعا للنفس والشيطان مع النفس والهوى والملك مع العقل والروح والله تعالى يمدهما بإلهامه وتوفيقه وقال بعضهم الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها عن الخلق وقال بعضهم الأرواح نور من نور الله وحياة من حياة الله ثم اختلفوا في الأرواح هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟ فقالت طائفة الأرواح لا تموت ولا تبلى وقالت جماعة الأرواح على صور الخلق لها أيدي وأرجل وأعين وسمع وبصر ولسان وقالت طائفة للمؤمن ثلاثة أرواح وللمنافق والكافر روح واحدة وقال بعضهم للأنبياء والصديقين خمس أرواح وقال بعضهم الأرواح روحانية خلقت من الملكوت فإذا صفت راجعت إلى الملكوت قلت أما الروح التي تتوفى وتقبض فهي روح واحدة وهي النفس وأما ما يؤيد الله به أولياءه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسيحة ابن مريم كما قال تعالى إذ قال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وكذلك الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في البدن، وأما القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان تموت بموت الأبدان، وهي غير الروح التي لا تموت بموت البدن ولا تبلى كما يبلى، وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته وطاعته ولهذا يقول الناس فلان فيه روح وفلان ما فيه روح وهو بون وهو قصبة فارغة ونحو ذلك فللعلم روح وللإحسان روح، وللإخلاص روح، وللمحبة والإنابة روح، وللتوكل والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت، فمن من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانية، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً، والله المستعان. فصل وأما المسألة الحادية والعشرون؟ وهي هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس الأمارة وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه الأخرى ويحتجون على ذلك بقوله يا أيتها النفس المطمئنة وبقوله لا أخسم بيوم القيامة ولا أخسم بالنفس اللوامة وبقوله إن النفس لأمارة بالسوء والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه وإن سمة محبته وخوفه ورجائه فناءها عن محبة غيره وخوفه ورجائه فتفنى بمحبته عنه بما سواه وبذكره عن ذكر ما سواه وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إليه ما سواه فالطمأنينة إلى الله سبحانه كيفية ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه يسمع به ويبصر به ويتحرك به ويبطش به فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة فتنجذب وضوحه إلى الله ويالين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى الذين أهمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإن طمأنينة القلب وسكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله وذكره البته وأما ما عداه فالطمأنينة إليه وبه غرور والثقة به عجز قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائنا ما كان بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزايا له وقد جعل الله سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضا لسهام البلاء ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره مقطوع والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به، فإنه تعرف من تعرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله، فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب، حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على أرشه وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين إليه قلبه ومفاصله حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة العينه فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم وقال إذا استوحش من الغربة قد كان الصديق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده وجميع أهل الأرض يخالفه وما نقص ذلك من طمأنينته شيئا فهذا أول درجات الطمأنينة ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة لصفة من صفات ربه وهذا أمر لا نهاية له فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي عليها قام بناؤه، ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة، حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانا، وهذا حقيقة اليقين الذي وصف به سبحانه أهل الإيمان، حيث قال، وبالآخرة هم يوقنون، فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب، فهذا المؤمن حقا باليوم الآخر كما في حديث حارثة أصبحت مؤمنا حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا وأهلها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها فقال عبد نور الله قلبه فصل والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية مثاله الطمأنينة إلى القدر فإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأخدار التي لم يؤمر العبد دفيها ولا قدرة له على دفيها فيسلم لها ويرضى بها ولا يتسخط ولا يشك ولا يضطرب إيمانه فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال واحد من السلف هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فهذه طمأنينة إلى احكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم وهي قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والعلم والرضى والغضب والمحبة فهذه طمأنينة الإيمان وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصا ونصحا فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوا ولا تقليدا فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة تعارض أمره بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس التي لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يجدها فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان وعلمة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها ويسهل ذلك أن يعلم أن اللذة والفرحة التي في الظفر بالتوبة أضعاف أضعاف اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر بالمعصية وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين وما شر قلبه آثارهما فللتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق ولو فتش العاصي عن قلبه لوجد لو حشوه المخاوف والانزعاج والقلق والاغصراب وإنما يواري عن شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة فإن للشهوة سكرا يزيد على سكر الخمر وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب ولهذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر وكذلك يطمئن من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة ذكره وتعلق الروح بحبه ومعرفته فلا طمانينة للروح بها بدون هذا أبدا ولو أنصفت نفسها لرأتها إذا فقرت ذلك في غاية الانتعاج والقلق بالانصراب ولكن تواريها السكرة فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه فصل وها هنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له والتوفيق له بيد من أزمة التوفيق بيديه وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا إن لم يحصل له وإلا فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فاقد كماله الذي جعل له مثاله كمال العين بالإبصار وكمال الأذن بالسمع وكمال اللسان بالنطقة فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كمالها حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلك وجعل كمال القلب ونعيمه وسروده ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنسبه فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابا واضطرابا من العين التي فقدت النور الباصر ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق ولا سبيل له إلى الطمئنة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه هو ومعبوده وغاية مطلوبه ويكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك فحقيقه الأمر أنه لا اطمئن له بغير التحقق باياك نعبد واياك نستعين واقوال المفسرين في المطمئنه التي ترجع الى ذلك قال ابن عباس المطمئنه المصدقه وقال قتاده والمؤمن اطمئن نفسه إلى ما وعد الله وقال الحسن المصدق بما الله تعالى المصدقه بما قال الله تعالى وقال مجاهد هي النفس التي أيقنت بأن الله ربها المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها وروا منصور عنه قال النفس التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وقال ابن أبي نجيح عنه النفس المطمئنة المخبتة إلى الله وقال أيضا هي التي أيقنت بلقاء الله فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين طمأنينة العلم والإيمان وطمأنينة الإرادة والعمل فصل فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم ومن الغفلة إلى الذكر ومن الخيانة إلى التوبة ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن العجز إلى الكيس ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات ومن, ال... ومن تيه إلى التواضع ومن الفتور إلى العمل فقد باشرت روح الطمأنينة وأصل ذلك كله ومن شأه من اليقظة فهي أول مفاتيح الخير، فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم بل أسوأ حالا منه، فإن الغافل يعلم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق، لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سينة القلب، وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده وركوده وانغمس في غمار الشهوات واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات فهو في رقاده مع النائمين وفي سكرته مع المخمورين فمتى انكشفت عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن. أو همة علية أثارها معول الفكر في المحل القابل فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة فقال ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوز بطيب العيش في تلك العلالي فأنارت له تلك الفكرة نورا رأى في ضوءه ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات فنهض في ذلك الضوئ على ساق عزمه قائلا يا حسرة على ما فردت في جنب الله فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركا بها ما فات محيا بها ما أمات مستخيلا بها ما تقدم له من العثرات منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفود نعمة ربه عليه من حين استقر في الرحم إلى وقته وهو يتقلب فيها ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا يقظة ومناما سروا على فلو اجتهد على إحصائي أنواعها لما قدر، ويكفي أن أدناها نعمة النفس، ولله عليه في كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة فما ظنك بغيرها؟ ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آهس من حصرها وإحصائها، عاجز عن أداء حقها، وأن المنعم بها ان طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة منها، فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجات إلا بعفو الله، ورحمته وفضله ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لحتقرها إلى جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظيم سلطانه هذا لو كانت أعماله منه فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه حيث يسرها له وأعانه عليها وهيئه لها وشاءها منه وكونها ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها فحينئذ لا يرى أعماله منه وإن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يراه عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته عليه وأنه من الله لا من نفسه وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه وما به من نعمه فمن الله وحده صدقة تصدق بها عليه وفضل منه ساقه إليه من غير أن يستحقه بسبب أو يستأهله بوسيلة فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خير ويرى نفسه أهلا لكل شر وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة وهو الذي يرفعها ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة أخرى يرى في ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهدك الحرومات والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياده لديه رأى أن حق المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه فتطامن قلبه وانكسرت نفسه وخشعت جوارحه وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله قائلا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلا لخير فيوجب له أمرين عظيمين أحدهم استكثار ما من الله عليه والثاني استقلال ما منهم من الطاعة كائنة ما كانت ثم تبرق له بارقة أخرى، يرا في ضوئها عزة وقته، وخطره وشرفه، وأنه رأس مال سعادته، فيبخر به أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه، فإن في إضاعته الخسران والحسرة والندمة، وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة، فيشح بأنفاسه أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده، فصلٌ ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقضته من سنة غفلته من التوبة والمحاسبة والمراقبة والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره وعلى حظه من رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دار سريعة الزوال وعلى نفسه أن يملك رقها لمعشوق لو فكر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرته لأنف لها من محبته فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها وهي أول منازل النفس المطمئنة التي نشأ منها سفرها إلى الله والدهر الآخرة فصل وما اللوامة هي التي أقسم بها سبحانه في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة فاختلف فيها فقال الطائفة هي التي لا تثبت على حال واحدة أخذ اللفظة من التلوم وهو التردد فهي كثيرة التقلب والتلون وهي من أعظم آيات الله فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة فاضلا عن اليوم والشهر والعام والعمور ألوانا متلونة فتذكر وتغفل وتقبل وتعرض وتلطف وتكثف وتنيب وتجف وتحب وتبغض وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وتطيع وتعصي وتتقي وتفجر إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلوونها فهي كل وقت ألوانا كثيرة فهذا قول وقال الطائفة اللفظة مأخوذة من اللوم ثم اختلبوا، فقالت فرقة هي نفس المؤمن، وهذا من صفاتها المحمودة، قال الحسن البصري إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما يقول ما أردت بهذا، لما فعلت هذا، كان غير هذا أولى ونحو هذا من الكلام، وقال غيره هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه، فهذا اللوم من الإيمان بخلاف الشقي، فإنه لا يلوم نفسه على ذنب، بل يلومها وتلومه على فواته، وقال الطائفة بل هذا اللوم للنوعين، فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو فاجرا، فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك ضاعته، والشقي لا يلومها إلا على فوات حظها وهواها، وقالت فرقة أخرى هذا اللوم يوم القيامة فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئا على إساءته وإن كان محسنا على تقصيره وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره سميت لوامة ولكن اللوامة نوعان لوامة ملومة وهي النفس الجاهلة الظالمة التي ينومها الله وملائكته ولوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم مصاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده فهذه غير ملومة وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائم فهذه قد تخلصت من لوم الله لها وأما من رضيت بأعمالها ولم تلب نفسها عليها ولم تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي يلومها الله عز وجل فصل وأما النفس الأمارة فهي المذمومة فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لا بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فالشر كامل في النفس وهو موجب سيئات الأعمال فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تختضيه من سيئات الأعمال وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله، فنسأل الله العظيم أن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين، الأمارة واللوامة كما أكرمه بالمطمئنة، فيا نفس واحدة تكون أمارة ثم تكون لوامة ثم مطمئنة، وهي غاية كمالها وصلاحها، وأيد المطمئنة بجنود عديدة فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها ويسددها ويقذف فيها الحق ويضغبها فيه ويريها حسن صورته ويزجرها عن الباطل ويزهدها فيه ويريها قبح صورته وأمدها بما علمها من القرآن والأذكار وأعمال البر، وجعل وفود الخيرات وأمداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل ناحية وكلما تلقتها بالقبول والشكر والحمد لله ورؤية أوليته في ذلك كله ازداد مددها فتقوى على محاربة الأمارة فمن جندها وهو سلطان عساكرها وملكها الإيمان واليقين فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه إن ثبت ثبتت وإن انهزم ولت على أدبارها ثم أمراء هذا الجيش ومقدم عساكنه شعب الإيمان المتعلقة بالجوارح على اختلاف أنواعها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي على المنكر ونصيحة الخلق والإحسان إليهم بأنواع الإحسان وشعبه الباطنة المتعلقة بالقلب كالإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتواضع والمسكنة وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله وتعظيم أوامر الله وحقوقه والغيرة لله وفي الله وشجاعة, وشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة وملاك ذلك كله الإخلاص والصدق فلا يتعنى الصادق المخلص فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسهار به وهو راقد ولا يتهنى من هدم الصدق والإخلاص فقد قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين في الأرض حيران فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك فلا يزيده عمله من الله إلا بعدا وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من جند النفس المطمئنة وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها، فويعدها يعيدها ويمنيها، ويقذف فيها الباطلة، ويأمرها بالسوء، ويزيده لها، ويطيل لها في الأمل ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة ويستعين عليها بهواها وإرادتها فمنه يدخل عليها ويدخل عليها كل مكره فما استعان على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادتها البتة وقد علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس فلا يستعينون على الصور الممنوعة منهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتهم فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهواه ثم طلبوا بجدهم تحصيله، فاستادوا به تلك الصور، فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منه، فجاسوا خلال الديار، فعاثوا وأفسدوا، وفتكوا وسبوا، وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكم فيها، فهدموا معالم الإيمان والقرآن، والذكر والصلاة وخربوا المساجد وعمروا البيع والكنائس والحانات والمواخير وقصدوا إلى الملك فأسهدوه وسلبوه ملكة ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغاية والأوثان ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية ومن السماع الرحمني إلى السماع الشيطاني ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين فبين هو يضاعي حقوق الله وما أمره به إذ صار يرعى الخنازير وبين هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم إذ صار منتسما لخدمة كل شيطان الرجيم والمقصود أن الملك قرين النفس المطمئن والشيطان قرين الأمارة وقد روى أبو الأحواص عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة من ابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقد رواه عمر عن عطاء بن السائب وزاد فيه عمر قال سمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئا فليحمد الله وليسأله من فضله وإذا أحس من لمة الشيطان شيئا فليستغفر الله وليتعوذ من الشيطان فصل فالملك وجنده من الإيمان يغتضيان من النفس المطمئنة التوحيد والإحسان والبر والتقوى والصبر والتوكل والتوبة والإنابة والإقبال على الله وقصر الأمل والاستعداد للبوت وما بعده والشيطان وجنده من الكفر يختضيان من النفس الأمارة ضد ذلك وقد سلط الله سبحانه الشيطان على كل ما ليس له ولم يرد به وجهه ولا هو طاعة الله وجعل ذلك إقطاعه فهو يستنيب النفس الأمارة على هذا العمل والإقطاع ويتقاضها أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة فتجعلها قوة لها فهي أحرص شيء على تخليص الأعمال كلها لها وأن تصير من حضوظها فأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة لله فلو وصل منها عمل واحد كما ينبغي لنجى, بها لنجى به العبد ولكن أبت الأمارة والشيطان أن يدعا لها عملا واحدا يصل إلى الله كما قال بعض العارفين بالله وبنفسه والله لو أعلم أن لي عملا واحدا وصل على الله لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله وقال عبد الله بن عمر لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت إنما يتقبل الله من المتقين فصل وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة فكل ما جاءت به تلك من خير ضاهتها هذه وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليها فإذا جاءت بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقضح في الإيمان من الشك والنفاق من الشك والنفاق وما يقدحه في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه ولا ترضى حتى تقدم محبة غيره وخوفه ورجائه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه فيكون ما له عندها هو المؤخر وما للخلق هو المقدم وهذه حال أكثر الخلق وهذه حال أكثر هذا الخلق وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول جاءت هذه بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم على الوحي وأتت من الشبه المضلة بما يمنعها من كمال المتابعة وتحكيم السنة وعدم الالتفات إلى آراء الرجال فتقوم الحرب بين هاتين النفسين والمنصور من نصره الله وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة جاءت هذه بأضدادها وأخرجتها في عدة قوالب وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق والله يعلم أنها كاذبة وما مرادها إلا مجرد حظها واتباع هواها والتفلت من سجن المتابعة والتحكيم المحض للسنة إلى فضاء إرادتها وشهوتها وحظوظها ولا عمر الله ما تخلصت إلا من فضاء المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه وظلمته ووحشته فهي مسجونة فيه في هذا العالم وفي البرزخ في أضيقها منه ويوم المعاد الثاني في أضيق منهما ومن أعجب أمرها أن تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها وأجلها فتخرجه في صورة مذمومة وأكثر الخلق صبيان العقول أطفال الأحلام لم يصلوا إلى حدود الفطام الأولي عن العوائد والمألوفات فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيثره وشر الشرين فيجتنبه فتريه صورة تجريد التوحيد التي هي أبهى من صورة الشمس والقمر في صورة التنقص المذموم وهضم العظماء منازلهم وحطهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذل والفقر المحضة الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله فتليهم النفس السحارة هذا القدر غاية تنقصهم وهضمهم ونزول أغدارهم وعدم تميزهم عن المساكين الفقراء فتنفر نفوسهم من تجريد التوحيد أشد النفار ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وتريهم تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على آراء رجال في صورة تنقص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدم بين أيديهم وهو مغض إلى إساءة الظن بهم وأنهم قد فاتهم الصواب وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونخضى بالصواب دونهم فتنفر من ذلك أشد النفار وتجعل كلامهم هو المحكم الواجب الاتباع وكلام الرسول هو المتشابه الذي يعرض على أقوالهم فما وفقها قبلنا وما خالفها أرددناه أو أولناه أو فوضناه وتقاسم النفس السحارة بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فصل وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منها وهي الخروج عن حكم العقل المعيشي والمدارات والمداهرة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس فمن أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئا تجنبهم وتجنبوه وأبغضهم وأبغضوه وعداهم وعدوه وسار على جادة وهم على جادة فينفض من ذلك أشد النفار وغايته أن يخلص في القدر اليسير من أعماله التي لا تتعلق بهم وسائر أعماله لغير الله فصل وتريه صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في قالب الانتصاب لعدوة الخلق وأذاهم وحربهم وأنه يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق وأنه يصير غرضا لسهام الطاعنين وأمثال لذلك من الشبه التي تقيمها النفس السحارة والخيالات التي تخيلها وتريه حقيقة, وتريه حقيقة الجهاد في صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير الأولاد يتامى ويقسم المال وتريه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منه واحتياجه إلى الناس ومساواته للفقير وعوده بمنزلته وتريه حقيقة إثبات صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل فينفر من التصديق بها وينفر غيره وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها في صورة التنزيه والتعظيم وأعجب من ذلك أن تضاهي ما يحبه الله ورسوله من الصفات والاخلاق والأفعال بما يبغض منها وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر ولا يخلص هذا من هذا إلا أرباب البصائر فإن الأفعال تصدر عن الإرادات وتظهر على الأركان من النفسين الأمارة والمطمئنة فيتباين الفعلان في الباطن ويشتبهان في الظاهر ولذلك أمثلة كثيرة منها المدارات والمدهنة فالأول من المطمئنة والثاني من الأمارة وخشوع الإيمان وخشوع النفاق وشرف النفس والتيه والحمية والجفاء والتواضع والمهانة والقوة في أمر الله والعلو في أرض الله والحمية لله والغضب له والحمية للنفس والغضب لها والجود والسرف والمهابة والكبر والصيانة والتكبر والشجاعة والجراءة والحزم والجبن والاقتصاد والشح والاقتراز وسوء الظن والفراسة والظن والنصيحة والغيبة والهدية والرشوة والصبر والقزوة والعفو والذل وسلامة القلب والبله والغفلة والثقة والغرة والرجاء والتمني والتحدث بنعم الله والفخر بها وفرح القلب وفرح النفس ورقة القلب والجزع والموجدة والحقد والمنافسة والحسد وحب الرئاسة وحب الإمامة والدعوة إلى الله والحب لله والحب مع الله والتوكل والعجز والاحتياط والوسوسة وإلهام الملك والهام الشيطان والأنات والتسويف والاقتصاد والتقصير والاجتهاد والغلو والنصيحة والتأنيب والمبادرة والعجلة والإخبار بالحال عند الحاجة والشكوى فالشيء الواحد تكون صورته صورة واحدة وهو منقسم إلى محمود ومذموم كالفرح والحزن والأسف والغضب والغيرة والخيلاء والطمع والتجمل والخشوع والحسد والغبطة والجراءة والتجسس والحرز والتنافس وإظهار النعمة والحلف والمسكنة والصمت والزهد والورع والتخلي والعزلة والأنفة والحمية والغيبة وفي الحديث إن ابن الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يكرهه فالغيرة التي يحبها الغيرة في ريبة والتي يكرهها الغيرة في غير ريبة وإن من الخيالاء ما يحبه الله ومنها ما يكرهه فالتي يحب الخيلاء في الحرب وفي الصحيح أيضا لا حسن إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وفي الصحيح أيضا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وفي أيضا من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير فالرفق شيء والتواني والكسل شيء فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاولة وكذلك المدارات صفة منح والمداهنة صفة ذم والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق ويرده عن الباطل والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه فالمدارات لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق وقد ضرب لذلك مثل المطابق وهو حال رجل به قرحة قد آلمت فجاءه الطبيب المداري رفيق فتعرف حالها ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت أخذ في بطها برفق وسهولة حتى أخرج ما فيها ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فسادها ويقطع مادتها ثم تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحمة ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها ثم يشد عليها الرباط ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت والمداهن قال لصاحبها لا بأس عليك منها وهذه لا شيء فاسترها عن العيون بخلقة ثم مله عنها فلم تزل مادتها تقوى وتستحكم حتى عظم فسادها وهذا المثل أيضا مطابق كل المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة فتأمل فإذا كانت هذه حال قرحة بقدر الحمصة فكيف بسقم هاج من نفس أمارة بالسوء هي مع الشهوات ومأوى كل فزق وقد قارنها شيطان في غاية المكر والخداع يعيدها ويمنيها ويسحرها بجميع أنواع السحر حتى يخيل إليها النافع ضارا والضار نافعا والحسن قبيحا والقبيح جميلا وهذا العمر الله من أعظم أنواع السحر ولهذا يقول سبحانه فأنا تسهرون. والذين نسبوا إليه الرسل من كونهم مسحورين هو الذي أصابهم بعينه وهم أهله لا رسل الله صروات الله وسلامه عليهم كما أنهم نسبوهم إلى الضلال والفساد في الأرض والجنود والسفة وما استعادت الأنبياء والرسل وأمر الأمم بالاستعادة من شر النفس الأمارة وصاحبها وقرينها الشيطان إلا لأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه وهما متساعدان عليه متعاونا رضعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علي وقال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فهذه استعاذة من شر النفس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 وبئس القرين والصاحب فأمر سبحانه نبيه وأتباعه بالاستعادة بربوبيته التامة الكاملة من هذين الخلقين العظيم شأنهما في الشار والفساد والقلب بين هذين العدوين لا يزال شره ما يطرقه وينتابه وأول ما يدب فيه السقم من النفس الأمارة من الشهوة وما يتبعها من الحب والحرص والطلب والغضب وما يتبعه من الكبر والحسد والظلم والتسلط فيعلم الطبيب الغاش الخائن بمرضه فيعوده ويصف له أنواع السموم والمؤذيات ويخيل إليه بسحره أن شفاءه فيها، ويتفق ضعف القلب بالمرض، وقوة النفس الأمارة والشيطان وتتابع أمدادهما، وأنه نقد حاضر، ولذة عاجلة، والداعي إليه يدعو من كل ناحية، والهوى ينفذ، والشبهة تهون، والتأسيب الأكثر، والتشبه بهم، والرضى بأن يصيبه ما أصابهم، فكيف يستجيب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الإيمان ومنادي الجنة، إلا من أمده الله بأمداد التوفيق وأيده برحمته وتولى حفظه وحمايته وفتح بصيرة قلبه فرأى سرعة انقطاع الدنيا وزوالها وتقلبها بأهلها وفعلها بهم وأنها في الحياة الدائمة الأبدية كغمس إصبع في البحر بالنسبة إليه ينتهي هنا مجلسنا هذا